Doa-doa menuju Arafah dan menunggu saat wukuf pada jam 12 Zuhur sembilan Dzulhijjah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaikallahusyariikalak labbaik. Labbaikallahusyariikalak labbaik. Innal hamda innal hamda wan ni'mata ونعمتا لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد ان والنياماتا لاكالملك لاكالملك لا شريك لك لا شريك لك لبائك اللهم لبائك اللهم لبائك لا شريك لك لا لبائك لا شريك لك لا لبائك إن الحمد إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ على, عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ محمد, محمد, مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, والجنة ونعوذ بك, بك من سخطك والنار من نهرك والنار اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا اجعلنا في بك من سخطك والنار, من والنار ربنا, آتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة, وفي الآخرة حسنة